أَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَهُ أَنَّ عِندَنَا فِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ أَعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَدِمَةُ نَارِ عِبَادِنَا الْمُسَدِّدِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَوْصُولُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُغْصَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ مَصْدَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العظيم